عصي الحبيب وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع وقرع إذا نام الأنام وغلقوا أبوابهم باب النوال الهاني باب